عوف العشق لهل العشيق يا قلب وينك وينك يا قولون ما تعرف تحب عوف الهمود مشينا عوف الهمود تمشينا قلبنا نبضك خصصها والكل شخصه ترخص يا قلب نبضك خصصها والكل شخصه ترخص للمهد باقو يا العاشق مو كل شخص حبينا وتك شخص حبينا للمهد باقو يا العاشق مو كل شخص حبينا ابين افرط محننا بعشق قلبه خليله وما هواي مره الف مره جليله الف مره جليله ولا يبعد ذواني اتى قلبي جيله ولا اتغمض جفوننا الف ليله وليله الف ليله وليله ابي اوق لنا ولوم يا سنه ولوم يا سنه ابي عوف لنا يا قلب نبضك خصصه والكل شخص لا ترخص يا قلب نبضك خصصه ويمش شخص تترخص في بالي قضينا العمر كل العمر وسنيننا في بالي قضينا كل العمر وسنيننا العشيق اهل العشيق يا قلب وينك وينه قلب وينك يا ما تعرف تحب عوف الهمود امشينا عوف الهمود امشينا قلبنا ابضك خصصها والكل شخصه ترخص يا قلبنا ابضك خصصها والكل شخصه ترخص شخص للمهد باقو يا العشيق مو كل شخص حبيناه وكل شخص حبينا يا باقو يا العاشق حبينا كلام الناس عنه اثر فيني مره انا ما بعرف ايش غزل مني تبار غزل مني تبار وانا ضنت القوافي سجدت مهرة لمهره وصلت معنى القصيده انا بضق نبضك <تصفيق> لا كل لا للمهد هاله للمهد هاله كل لا يا قلب نبضك خصصه وكل شخصه ترخص يا قلب نبضك خصصه وي كل شخصه ترخص قديه حلو ربع وانا حق نظره وحده عيناها حق نظره, نظرة المنتج المنفذ لهذا العمل سيد حكيم الغالبي وعباس القزاعي العشيق لهن العشيق يا قلبي وينك وينها وينك وينها ما تعرف تحيب عوف الهمود مشينا عوف الهمود تمشينا قلبنا نبضك خصصها والكل شخص له ترخص دباغو يا العاشق مو كل شخص حبينا مو كل شخص حبيناه دباغو يا العاشق مو كل شخص حبينا صارت بعروقك كلنا اخذت كل منياتي احبك لاقيت اترد مسرح حياتي ترد مسرح حياتي احبك يا احبك يا مالك اللي ذاتي غلاتك ربك انت ولي انت غلاتي ولي انت غلاتي غلاتو دنياي وحزنه وفرحاتي وحزنه وفرحاتي وحزن غلاتو دنياي يا قلب نبضك خصصها والكل شغله لصلاخها راحن حياتي ودنيتي حقت فقاب عوف العشق لهل العشق يا قلب وينك وينك يا وينك وينك ما تعرف تحب عوف الهمود مشينا عوف الهمود مشينا قلبنا ابضق خصصها والكش خلصت رخص يا قلبنا ابضق خصصها والكش للمهدباق ويا العاشق مو كل شخص حبيننا مو كل شخص حبينا للمهدباق ويا العاشق مو كل شخص حبينا